الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله لا الله أشهد أن La ilaha illallah Eşhedü enne ala ala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 تباركت يا ذا الجلال والإكرام ولا رسولنا صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعفات وتطيلنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقسى الغايا من جميع الخيرات في الحيات وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين خصفنا الله يعمل الوكيل قسم الله يوم المكين قسم بالله يوم المكين يوم المبعث سبحان الله والحمد لله ولا ولا خضل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله مدرة الله أكبر ذو الفضل والكرم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. سبحان ربي العلي الأعلى الوهام